قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إِنَّ ربكم الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ في فتة أيام ثم استوى على العرض يدبر الأمر ما من شفيع إِلَّا من بعد إِذْنِهِ ذلكم الله ربكم فاعبدوه أَفَلَا تذكرون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 إِنَّ في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات وَالْأَرْضِ لآيات لقوم يتقون إِنَّ الذين لا يضجون لقاءنا ورضوا بِالْحَيَاةِ الدنيا وقمأنوا بها والذين هم عن آيَاتِنَا غافلون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 يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانة اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم للحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في قضيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر ودعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا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 قل اللَّهَ الله بما لا يعلم في السماوات ولا في سُبْحَانَهُ سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا وَاحِدَةً واحدة فاختلفوا ولولا سَبَقَتْ سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا عَلَيْهِ عليه آية من ربه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 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرئي بهم, بهم بريح إذا طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح, عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا, أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إِذَا هم يبغون في الْأَرْضِ بغير الحق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 فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأمعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها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 فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فَسَقُوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركاءكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل لي شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع وكثرهم إلا ظنا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 بكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمات به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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن لَا لا يشكرون وما تكون في شأن وَمَا وما مِنْهُ منه من قرآن وَلَا ولا مِنْ لمن عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مطال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك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 واتل عليهم نبى نُوحٍ إِذْ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توسلت فَأَجْمِعُوا, فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أَمْرُكُمْ عليكم غمة ثم قضوا إِلَيَّ ولا تنظرون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 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر اللَّهَ الله سيبطله إن اللَّهَ الله إِنَّ اللَّهَ لَا لا عَمَلَ عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتلهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم كنتم آمنتم بالله فعليه توسلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توتلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أنتبوا وآل قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصَّلَاةَ وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ولقد بوانا بني اسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذابا خزي في الحياة الدنيا ومسعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون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 وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَعَلْتَ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمتذك الله بطذ فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رج لفضله يطيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها النات قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين